بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب النسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع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 دعا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون إصغوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إنما متقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سور مصفوفه وزوجناهم بحور عين وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُ بِإِيمَانٍ ألحقنا بهم, أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَنَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ مْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيمٌ وَأَمْدَدَنَاهُ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِنْ ما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لهم فيها ولا تاتيم ويطوف عليهم المال لهم كانهم لؤلؤ مكنون واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قد في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قد ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما انت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فاني معكم من المتربصين ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاعون